أحبك حبين حب الرضا وحبا لأنك أهل لذا كان فأما الذي هو حب الرضا فشغلي بحبك عما سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا في ذا ولا ذاك لي ولك كل الحمد في ذاك ولك كل